رب المشرقين ورب الموربين فبأي جَنبَ بحرين ينسقيان تينن حمى لا يغيا سبحاني بكما تتنظمان يخرج منهما من النؤل ان في ربكما تكنفان وله كل من عليه زافان ويبقى وجه ربك ذو الجنال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ففي سَنُعْرِضُ لَكُمْ أَن يُغْتَقَلَانِ تَبِئَ تيرون ففي اناماني ربي قوما كنت قريبا فاذا و قد سن كن